والليل إذا يقشى والنار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشدة فأما من أحقا وتقا وصدق بالحسن فسنيسره للسراء وأما من بخيل واستغنا وكذب بالحسن فسنيسره للعسراء وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا إِنَّ عَلَيْنَا لَا الْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَضَّا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَضَّا ورتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجن نبها الذي يؤتي له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاض أوجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى